إِنَّا سَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا شِئْنَا اللَّيْلَ هُوَ أَشَدُّ وَقَاهِرٌ وَأَقْوَى ضِلالًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ شَبَحًا قَوِيلاً وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْجِيلًا رب المشرق والمضرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما فَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالَ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا عَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَهُ وَبِيلًا فَكَيْفَ تَجْهَلُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ أَمْ فُطِرَتْ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثه الليل ونصفه وثلثا وطائفة منه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 من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله واستغفر